تشر مهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبو عبدنا وقالوا مجنون وزدجر فدع ربهم أني مغلوب فتصير ففتحنا أبواب السماء بما منهمل وفجرنا الأرض عيونا فالتغل ما وعلى أمر قد قدر وحمل له على ذات الوحي ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكل فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكل كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر